سراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين أمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجيناه دون والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم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 জ্যামে আল্লাহ হুনিমান হামিদা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 Come oh. on. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ولقد جاء ترسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام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 এমে আল্লাহর হুম ইমিমিমিমান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 وَسُنُونًا نُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَلَمَّا جَاءَ أَرْسَلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يا قوم هؤلاء أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت لنا في بناتك من حق لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنك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 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله أكبر الله أكبر যদি মানুষ শুধু মনের কথায় চলে মনকে কন্ট্রোল করতে হবে ইসলামের পথে চলে এভাবে মানুষের জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায় रक्षा कारी देख सवार रक्षा कारी बुधवार सन्ध्या साढ़े छ पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीट टी তাম সৃষ্টির জন্য শান্তির বাংলায়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 اقف عليكم عذاب ان بخير وان اقف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم ان ظلمكي المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تنقصوا في الارض مفسدين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 الا يقوم يريت ان كنت على بينه من ربي ورزقني ورزقن رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه من إن اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه ويا قوم لا يجرمنكم شطاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح مثل ما اصاب قوم نوح ان قوم هود ان قوم صالح وما قوم لوط ان قوم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم قالوا يا شعيب ما نفعك كثيرا مما تدعون واننا لنراك واننا لنراك فينا ضعفا ولولا رهطك ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتوه واتخذتموه, واتخذتموه ربا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 والذين آمنوا معه برحمتنا واخذ كل الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديار الجاثم كالم يغنوا فيها الا بعدا لمدى كما بعد الثمود الله হলিমান থামিদা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 رشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوعد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك, نقصه عليك من قراء وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت, فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتفيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 فمنهم شقي وسريد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما يدام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 ما يعبد آباؤهم من قبل وإنا له وفوهم نصيبهم غير منقوص الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. फिल्टार कर पानी विशुद्ध डायलिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दी सोनाशुरी कष्टार्जित टा किला पवित्र कुरने अने সমর্থন করুন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআ আল ব্যাংকোট আটচল্লিশ কোড বিভান Pound account number zero double one euro account number zero double US dollar account number zero double one three two Swift BIC code IBO IBAN double two IB ZBep টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল জিরো এইট টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন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 शांतर इ अवदान समाज शांति प्रतिष्ठाएस बुधवार रत साढ़े आठ टुन सम्प्रचार सकाल सार्लादे पीटी